الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين نسال الله أن يأخذ بايدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا ارحم الراحمين ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في لقائنا اليوم وبعد ان تولى الاسلام ان يضع الاساس ليركز علاقه اليوم الاخر بالمسلم عن طريق العقيدة والايمان الراسخ جاء الدور أن يركز وجدانه بها أن يربط وجدانه بها وعاطفته إليها وأن يشد اشواقه وتعلقه بها وهذا هو السر الذي من أجله تولى القرآن والسنه أن يذكر بالتفصيل والاتساع الكاملين الواسعين المفصلين انباء الدار الاخرة لدرجه أنه لفت فتنظر أن بعض الصحابه كانوا يقولون مثلا واحد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يمثل احيانا بعض مواقف الاخره كموقف أنه يأخذ بحلقه الجنة ويهزها حتى إن المنبر لا يهتز به فأقول في نفسي أواقع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي واقعة أخرى يظل النبي صلى الله عليه وسلم نهارا يحكي نبأ الآخرة حتى يوشك المغرب على الاذان وتقرا القرآن فتجد آيات المفصلات عما سيحدث في الجنة والنار والحساب والصراط والحوض والجزاء وما إلى ذلك لماذا يفعل الإسلام هذا يفعله لكي تعايش هذه الدار هذه الوقائع لكي تعيش هذه الظروف لكي تقترب منه لانه لما احكي لك شيء تحلم به انما اذا كنت لا تعرف عنه شيئا لا تحلم به وانما أنا لما اجي أخذ اولادي إلى مكان أقول لهم المكان ده فيه كذا وفيه كذا وفي كذا, كذا فيناموا متشوقا إلى أن يذهب إلى هذا المكان فالاسلام أراد أن يقص على الناس نبأ الدار الاخره لكي يصنع على اشواقهم شايف يصنع اشواقهم اليها وتطلعهم اليها المشكله التي نقع نحن اليوم فيها في هذا الجيل من المسلمين أننا نتصور ان الفكره العقلية فقط كفايه هنعيش هنموت هنربع في جنه أو نار من قال هذا الانسان يريد الحكاية يريد القصه يريد المعايشه يريد ان يفهم والحمد لله ان الاسلام حين يطرح باتساع هذا القصص يبنيه على انه اسس اصلا عقيدة الايمان بالدار الاخره عند الناس اسس اصلا عندهم بالبراهين خلاص فهو الان حين يقص يربط عاطفتهم يربط اشواقهم ولاحظت ملاحظه في منتهى الأهمية أن الإسلام لكي يربط المسلم بالآخرة لم يتعامل عبر محور واحد ده هو تعامل عبر محور عقله ليركزها في عقله بالأدلة والبراهين وليركزها في وجدانه بالإيمان والثقة وتلاوه الآيات والاحاديث وليركزها في عاطفته بالدعاء والطلب لدرجه أن يرد رب أقم الساعه عاطفه تجاه الاخره ومن احب لقاء الله أحب الله لقائه يركزها يا اخوه حتى في في عروقه وشعيراته في دمه لما يقول له كل صغيره وكبيره من حياتك حتى في الدعاء انت عارف اللي بيقف في صلي ان هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما بحركه جسد لكن قلبه شكله ايه يحذر الاخره لولا حذر الاخره ما قام وركع وسجد الايه تقول رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاه وإيتاء الزكاه ليه لان قلوبهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار متعلقين بالآخرة فيقدرون على العباده ولذلك لما بياتيني أحد الاخوه يشكو مثلا من انه مش قادر يحافظ على الصلاه هقعد اقول له بقى ابقى انام بدري واصحى بدري عشان تصلي الفجر ده كويس قوي لكن مش هو ده السبب المباشر السبب المباشر ان قلبه مصدي صاد مش قادر يقومه الله تعالى يقول عن الصلاة انها لا كبيرة جدا كبيرة جدا صعبه يقول انها لا كبيره الا على الخاشعين الخشوع دي حاله قلبيه طب بيجي منين الخشوع الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الاخره الاخره هي اللي بتصنع في القلب الطاقه اللي تخلي الواحد يعبد ربنا سبحانه وتعالى بدون المعايشه الكاملة والتعلق الكامل بنبئ الله بالندى العظيم لا يمكن أن تستطيع ان تستطيع العباده بل هناك نوع آخر من العبادات يا ريت نعرفها مع الاسف الناس مش واخدين بالهم منها هم متصورين ان الجسم يقف ويركع ويسجد يبقى ده اسمها صلاه اطلع فلوس من جيبي ادفعها ده اسمه زكاه امنع فمي عن الطعام والشراب اسمه صيام وخلاص ده في عبادات للقلب يجي 30 35 عباده اليقين الخشوع الاخبات الصبر الشكر التوكل على الله التوكل على الله الإيمان الحب كل هذه عبادات يفعلها القلب كيف الاخره هي التي تخلق في القلب هذه الانواع من العباد اليقين بالله انت احنا عندنا يقين بالله والله معظم الناس مش عارفين معظم الناس العاديه مش شرفني عندي يقين يعني يعني ايه يقين اشرح لي الاول الاخره هي التي تخلق هذه لذلك احنا حالتنا كرب الا من اتى الله بقلب سليم يوم القيامة هذه عن قلب نبتت فيه هذه العبادات أصبح حديقة غناء العبادات موجوده أنا أزعم أن معظم المسلمين اليوم الانواع دي من انواع العباده مش عندهم اصلا ما يعرفش يعني ايه يتوكل ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله يعني ايه حق توكله معظم الناس لا يعرفون معنى حق توكله التوكل اليقين الخشعه الاخبات المخب وبشر المخبتين طب انا ببشركم انتم مخبتين حد عارف يعني ايه مخبت إذا كانوا مش عارفين يعني ايه مخبت إذا كان لا يعرف معنى الاخبات كيف سيكون مخبتا لذلك الإسلام عندما ذكر التفاصيل التفاصيل كما أقول دائما ذكرها لينبت في القلب عبادات القلب حاجه اسمها عبادات القلب ذكر الاسلام حتى في السلوك حتى في تصرفات الانسان كنت الحقيقه وهذا ربما كنت من قريب في حل مشكلة زوجيه واحد اختلف مع زوجته فطلقها ثم اتفق الزوج والزوجة انه طيب نرجع لبعض فجاء اخو الزوجه ورفض انه يرجعها قال لا يمكن بعد ما سابها لا يمكن يرجعها له تعرفوا يا اخواني انا لم أجد إلا الإيمان باليوم الآخر لكي أتمكن من أن هذا الرجل يرا يعيد اخته الى زوجها وجدت ايه في كتاب الله تقول وهي مساله بقى خناقه زوجيه عادية جدا لكن الايه في كتاب الله تقول ولا تعذلوهن ما تتعبهمش ان ينكحن ازواجهن يرجعوا لازواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فذلك امكن لكم واطهر فقلت له في آية بتقول لك رجعها له اذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر طبعا اول ما اقول له تؤمن بالله واليوم الآخر يأتي في ذهنه تماما تفاصيل اليوم الآخر فيرتجف أن يمنع عوده الزوج إلى زوجته ونجح حل المشكله الزوجيه ذلك انا دائما أقول لا فائده إطلاقا إلا ان نتعلق في سلوكنا واخلاقنا وفي كل شيء بالله واليوم الاخر وهذا هو السبب الذي جعل الإسلام يمضي عبر كل هذه المحاور عقليا ووجدانيا وعاطفيا وسلوكيا واخلاقيا وعباديا حتى في الدعاء واحد يظل يدعو ربه يقول الله تعالى انتوا عارفين في ناس بيحبوا النوم قوي قوي فلما تقرا في القرآن ان كان في ناس عندما ينامون يجي ينام يحس ان السرير الفراش كانه شوك كانه مولع تحته مش قادر ينام فيقوم فيسميها الله تتجاف جنوبه يعني في جفوه في خصام بينه وبين فراش يقول تتجاف جنوبهم عن المضاجع ليه ايه اللي مخليهم كارهين السرير والفراش يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا الاخره الطمع في الآخرة والخوف منها في صدورهم تماما لهذا أيها الاخوه الإسلام كما دائما أقول ظل يدق عند الناس الإيمان بالآخرة بالاخره والنبي يقص باتساع والقران يتكلم بالتفصيل وآيات بينات ومواقف الملائكه ولذلك دعونا الآن بعد هذه اللقاءات الطويلة الحقيقه التي قدمنا فيها لهذه السلسلة دعونا ندخل إلى حقيقة ما يقع في الدار الاخره وتبقوا عارفين أن هذا لترتبط بها عقائدنا وعواطفنا ولنعيش حياتنا فيها قبل ما ادخل هقول لكم في مثل في بلدنا يقوله الناس البسطاء يقولوا كل واحد يعيش عيشه اهله يعني ايه كل واحد يعيش عيشه اهله يعني من عاش بكليته في الدنيا يعيش عيشه الدنيا ومن عاش بكليته فيما سيحدث يوم القيامة يعيش عيشه الاخره شيء طبيعي العبره ايه اللي مسيطر على عقلك ايه اللي مسيطر على وجدانك هل المسيطر على وجدانك هو ما تراه يوميا في الشغل وفي البيت ومن الزوجة والأولاد والمدير والسياره الفاخره والهاكم التكاثر سيرى أحسن ووظيفه اعلى وبيت أفخم ومكان هل هذا هو المسيطر فتعيش عيشة الدنيا اولئك الذين ليس لهم في الاخره إلا النار مش هي الايه كده من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم اعمالهم فيها هيجيب عربيه وبيت وزوجه واولاد ويعيش كويس اولئك وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار ولا تريد الاخره يبقى المساله مختلفه اذا كانت المسيطره على ذهنك انك تدريكم ما سيحدث في الجنة والنار والصراط والحوض فإنك تعيش متعلقا بهذا اقرا معي قول الله تعالى في سوره الاسراء من كان يريد العاجله الدنيا دي قوي قوي قوي عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوره يأخذون من الدنيا ما كتب الله لهم بالراحه مرتاحين وباتساع وياخذون الاخره ايضا ندخل الان الى اول مراحل الاخر بس في نقطه مهمه بقى الحقيقه أن هناك مرحله في الاخره يعيشها الناس وهم لا يزالون في الدنيا يبقى لسه في ناس عايشين في الدنيا لكن في شيء يتعلق بالاخره الحقيقه انا مش هذكر ما يتعلق قبل بما هو قبل القيامة يعني لا الا في الاخر الان سارجئه لكن فقط اردت ان انبهكم إلى أن هناك زي علامات الساعه علامات الساعة تقع والناس موجودون في الدنيا لسه عايشين وهي علامات ليوم القيامه لكن تقع في الدنيا يقول مثلا مثل ايه مثل فرتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب الئيم مثل قول الله تعالى وإذا وقع عليهم القول اخرجنا لهم دابه من الأرض تكلمهم ويرد في الاحاديث أن هذه الدابه ستكلم المؤمن وتقول له انت مؤمن وتكلم الكافر وتقول له انت كافر وتشرح للمؤمن بما ايمانه والكافر بما كفره اخرجنا لهم دابه من الأرض تكلمهم تكلمهم فردا فردا وبعضهم قال تسمهم على وجوههم وبعضهم قال انما ايه من آيات الله طلوع الشمس من الغرب مساله فظيعه والله يا اخوه كنت ارى في بعض الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرب للناس فكرة الاخره من خلال جزئية أساسية ما هي انه يحسسهم من الاخره هتقوم دلوقتي حالا حالا وده الواقع ان الاخره قريب جدا لدرجه أنه اذا هاجت الرياح وعلى فكره هذا أول شيء فعله الإسلام ليربط ليربط المسلم بالاخره اول حاجه عملها انه اشعره بقربها الشديد انها قريبة جدا قريبة جدا منه لدرجة بينما رجل يسقي حوضه اذ قامت الساعه عليه تقوم القيامة عليه وهو الرجل شغال ويقول النبي عليه الصلاه والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله من رباط الجزمة من رباط الحذاء والنار كذلك اقرب للاخره قريبة جدا يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة الرسول عليه الصلاه والسلام كان إذا الرياح تحركت شوية يمتقع او يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم ويخرج الى الطريق العام ويظل يدخل ويخرج يدخل يخرج, يخرج من الباب ويدخل الباب ولونه متغير ويقول يا رب سلم في ايه فينطبع في في عند الناس ان الاخره يقول الله تعالى لا تاتيكم الا بغته لا تأتيكم تاتيكم الا بغته وما يدري وما يشعركم فين, فين الشعور بالقرب الشديد من مباغته الاخره للانسان عشان كده هذا القرب الشديد انها قد تقع في أي لحظة من اللحظات من ضمن ظهور الشمس من الغرب ظهور الشمس من الغرب ده كارثه لانه اذا الشمس التي تشرق من المشرق جاء في صباح يوم وأذكر وأنا صغير كنت استيقظ كل يوم لمده طويله اسرع بسرعه الى الشباك وأنظر الشمس طلعت من الشرق أو من الغرب بعد أن علمت من أمي يعني الشمس إذا اشرقت بتبقى واقعه فين لارى هل إذا طلعت من الغرب تكون واقعه اين فكنت ارتبط وانا طفل صغير بهذا لانه إذا ظهرت الشمس من المغرب لم يعلم تعد التوبة ممكنا ممكنه لا بيبص على الفتيات في الشوارع يقدر يقول يا رب تبت اليك ولا اللي بيدخن سجاير يقدر يا رب يقول تبت اليك ولا إلي بيتكلم عن الآخرين يقول يا رب تبت اليك ولا اللي بيسمع اغاني الفسوق والفجور يستطيع أن يقول يا رب تبت اليك اغلق باب التوبه خلاص ينصد باب التوبه لم يكن ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل يعني الكفار ما ينفعش يسلموا أو كسبت في ايمانها خيرا يعني من أذنب لا يستطيع ان يتوب بظهور الشمس من المشرق من المغرب آية اذا علامات الساعة ظهور المسيخ الدجال ظهور المسيح نزول المسيح عليه السلام خروج ياجوج وماجوج إلى الأرض يسيحون فيها نزول المطر الارض شيوع الزلازل والبراكين الأرض ترتج وتهتز وتشعر بانه إذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا فعلامات الساعه لن اتناولها الان ساتناولها ان شاء الله في نهايه السلسلة إنما فقط اردت أن اشير إلى انها تدخل في الوقت الذي يكون الناس فيه لا يزالون احياء على وجه الأرض يرون ذلك باعينهم ومن ضمنه نزول المسيح المسيح في ناس قالوا عنه كذاب وفي ناس قالوا عنه اله وفي ناس قالوا عنه عبد ورسول اليهود قالوا عنه ده كذاب وامه والعياده بالله باغي والنصارى قالوا عنه ان هو اله شوف الضدين والمسلمين قالوا عبد الله ورسول لما هينزل المسيح هيحصل ان في ناس تكبت لانه سيسمعون منه الحق ويتبينوا من خلال هذا الحق انه كل الناس دول كانوا كذابين ويعرف فيعيشون في الدنيا وقد ادركوا حقيقة ما حقيقه العقيده طب هيتوبوا بقى ولا يؤمنوا ما قلت لك الشمس هتكون طلعت من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خير خلاص انتهى وقت التوبه خلص فعلامات الساعة خطورتها أنها تخاطب الناس وهم يعيشون في الدنيا عن أمر سيذهبون اليه وتسد باب التوبه عليهم والإيمان بالرغم من انهم لا يزالون في الدنيا خطيرة الامر الثاني الذي أود أن اذكره قبل أن أذكر لكم بدا وقائع القيامة أنه قبل القيامة العامه هناك قيامه خاصه ايه قيامه خاصه يعني قطاع خاص يعني آه آه بيسموها آه يعني قيامه يعني ملاكي لا او ايوه من مات فقد قامت قيامته اللي بيموت بيبتدي الناس عايشين في الدنيا وهو لوحده يعيش وقائع القيامة يعينها ويرى ما يقع فيها ويدخل القبر والبرزخ ويرى ملائكه ويرى الجنه ويرى النار ويبقى الناس تمر بجوار بناء القبور انت عيش في الدنيا وهناك بداخل القبر من يعيش في الاخره من مات فقد قامت قيامته وعلى فكرة وبرغم انني سارجو الكلام عن الموت وعن كل ما يسبق القيامة العامه إلى نهايه الحديث ان شاء الله لكن هنا الكره ضروري لكن عايز اقول لحضراتكم الموت ليس واقعه محايده يعني مش مش المسلم بيموت والكافر بيموت والفاسق يموت والطفل يموت لا كل من يموت له وضع خاص به لدرجه ان القرآن يذكر وقائع عن الموت احيانا تخلع القلب من شدة الإهانة التي تحدث فيها اقرا في القرآن الكريم وخلي بالك انا اذكر لك الايات فقط لأنني أريد فقط في, في هذا المرور السريع أن أشير لكن عندما سنفصل القول ستجدون عجبا يقول الله تعالى ولو ترى وشفت التعبير يا سلام لو تشوف بعينك أشوف ايه ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه لما الملائكه تيجي تتوفى بلك الموت اللي معاه يجوا يتوفوا الذين كفروا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يضربوهم بالأكف على وجوههم ويضربونهم على الدبر فيبقى الإنسان الذي عصى الله في الدنيا لما يجي يموت الملائكه لا تتوفه وفاه المحيره يلا تعالى موت هات روحك سنقبض روحك لا يضربونه وهم يض يميتونه ويتوفونه وهم يضربونه على الدبر ويضربونه على القفا ويضربونه على الوجه ويموت مهانا وتتفرق روحه في جسده كما يتفرق عرف السيخ اللي فيه الكفته السخنه والكباب السخنه عند عند الراجل بتاع الكباب وكفته لما تطلع الكفته دي في بلوفر صوف فواسيبه يبرد وحاول تطلع اللحمة اللي كانت مولعه من الصوف اللي هو السفود بتاع البلوفر هتلاقي نفسك بتقطعه مش خلاص فالروح لما تجد انها ستذهب إلى النار وإلى العذاب وان الملائكه لأن الملائكه اللي بيقوله ما بيبقوش الملائكه اللطاف اللي بيطلعوا لكم في تلفزيون اللي جناح وعاملين زي العصافير ولطاف ده ياتي ملائكه سود الوجوه يجرسون منهم مد البصر ويخيفونهم بفزع ويضربون وجوهاهم ادبارهم فلما يحصل كده تتفرق روح الكافر في جسده كما يلصق هذا اللحم بالبلوفر بالصوف فتنزع الروح نزعا شديدا فالموت ليس واقعة محايدة وإنما هناك روح ترتاح وروح تتعب الموت ليس واقعة محايدة أيها الاخوه ان شاء الله إذا ادننا الله عز وجل فاننا في اللقاء القادم سنتكلم مباشرة عن بدء القيامة العامه انتهاء الحياه في الكون وبدء القيامة العامه بذعف الناس لله رب العالمين نسال الله أن يلطف بنا نسال الله أن يحسن إلينا نسال الله أن يتوفا الا يتوفانا إلا وهو راض عنا نسال الله أن يأخذ بايدينا إليه أخذ الكرام عليه نسال الله أن يجعلنا من الصادقين وان يجعل دعاءنا مستجابا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد sallallahu الله wa sallam wa salam alaykum wa rahmatullahi wa